ذرتكم نارا تلذ لا يصلها إلا الأشقاء الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقاء الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى